نتحرون نساءكم وفي ذلك بناء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيد منكم ولئن كفرتم من عذابي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 بعليم لا يعلمهم إلا الله جات مرسلون بالبينات فردوا, فردوا أيديهم في أفواههم وضلوا وضلوا إن كفرنا بما وَإِنَّمَا لَفِي شَكْتٍ مِمَّا تَدْعُونَنَا إلَيْهِ مُدِيبٌ قَالَتْ رُسُلُهُمْ قَالَتْ رُسُلُهُمْ ما فِي اللَّهِ شَكْتٌ فَأَقْرِ الْسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوْكُمْ يَدْعُوْكُمْ لِيَوْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إلَى جن مسلم قالوا إن إنتم إلا بشر مثلنا تريدون تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فتونا فتونا بسلطان مبين